اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك اليوم عندنا حفلة التخرج سأحضر إلى حفلتك إن شاء الله ستبدأ الحفلة في الساعة السابعة مساء أنا تخرجت في المتوسطة